إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل مرئ منهم ما اكتسب من الإفك والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا سمعته ظنَّ المُؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، وقالوا هذا إشكُم بِين، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذا لم يأتوا بالشهداء، فَوَلَاءَك عِندَ اللَّهِ هم الكافِبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألصنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم